أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آل الثاني من كتاب مفرج الكروب ومفرح القلوب بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المغضرين رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فرحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تضعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني اللهم إني أسألك بسمك الأعلى الأجل الأكرم اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على درجة الجنة جنة الخلد لا إله إلا الله وحته لا شريك له العلي العظيم لا إله إلا الله وحته لا شريك له الحليم الكريم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحيب الحكيم سبحان الله رب العرش العظيم العبد للهاء رب العالمين كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يؤلك إلا القوم الفاسقون كأنهم يوم يرونها لم يلبتوا إلا عشية أو غحاها اللهم إني أسألك من جبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي دمًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك فبنور قنوسك وبركت طهارتك وعظمة جلالك من كل طارق إلا طارق يطرق بخير اللهم أن تغيا في فبك آوذه وأن تعيادي فبك أعوذ وأن تملادي فبك ألوذ يا من ذلت لو رقاب الجبابرة وخطأتَ لَوْ مَقَانِدُ الْفَرَاعِينَ أَجِرْنِي مِنْ خِزِّكَ وَأَقُوبَتِكَ وَاحْفَظْنِي فِي لَيْلٍ وَنَهَارٍ وَنَوْمٍ وَقَرَارٍ لَا إِلَهِ إِلَّا أَنْتَ عَظِيمًا لِوَجْهِكَ وَتَكْرِيمًا مِنْ سُبُوحَاتِ فاصرف عني شر عبادك واجعلني في حفظين آيتك وسرادقات حفظك واعود علي بخير يا رحم الراعيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قومة إلا بالله العريم العظيم الله أهدني من, من عذبك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك فأنزل علي من بركاتك اللهم إني ضعيف فقوم في رطاك طعفي واخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضايا اللهم إني ضعيف فقومي وإني بليل فأعزني وإني فقير فأغنني يا رحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله العليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم رحمتك أرجو فلا تكلمين نفسي طرفة عيني واصلحني شأني كله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث الله الله ربي لا شريك لك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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير عساب رحمة الدنيا والآخرة يا رحمة الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما فَتَنَّمْ مَن تَشَاءُ إرحمني رَحْمَةً تُنِينِي يَا الرَّحْمَةَ مَنْ سِوَاكَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي مِنَ الْفَقْرِ وَاقْضِ عَنِّي الدَّيْنَا وَتَوَفَّنِي فِي عِبَادَتِكَ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِكَ اللهم التف بي في تيسير كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير فأسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالا لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملأ كان عرشك وأسألك بقدرتك التي قادرت بها على خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل مع برايتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤني وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم إني يسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبتني والرضى بما قسمتني يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول لا إله إلا أنت ظهر الآجين وجار المحتجيرين وَاَنَا سَالِخَ خَائِفٍ اِنِّي أَسْأَلُكَ اِن كُنْتَ فِي مِلْكَابِي شَقِيًّا أَنْ تَمْحُ مِنْ أُمِّي الْكِتَابِ شَقَايَ وَاَثْبِتْنِي عِنْدَكَ سَعِيدًا وَاِن كُنْتَ فِي مِلْكَابِي مَحْرُومًا مُقْت علي في رزقي أن تمحوا من أم الكتاب حرماني وإقتاري ورزقني وأثبتني عندك سعيدا وفقا بالخير كلي اللهم إني استغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك أو نالته قدرتي بفضل نعمتك أو بصدت إليه يدي بصابغ رزقك أو اتكلت فيه عند خوفي منه على آلاتك أو وفقت لعلمك أو أعبنت فيه على كريم عبك اللهم إني استغفرك من كل ذنب فيه خلت أمانتي أو بخست فيه نفسي أو قدمت فيه نبتتي أو آثرت فيه شغوتي أو سعيت فيه لغيري أمستاريت فيه من تبعني أوغلبت فيه بفضل حيلتي أوأحمت فيه عليك مولاي فلم تغني على في علي إذا كنت سبحانك كارها لمعصيتي لكن سبق عيونك فيه اختياري. واستعمالي مراذي وإيثاري فملت إليه فلم تدخلني فيه جبرا ولم تحفلني عليه قهرا ولم تظلمني شيئا يا الراحمين يا صاحبي عند شدتي يا مؤنس في وحدتي يا حافظي في غربتي يا وليي نعمتي يا كاشف كربتي يا مستميع دعمتي يا راحم عبرتي يا مقيم عثرته يا إلهي بتحقيق يا ركن الوثيقة يا ركن الوثيقة يا مولاي الشفيقة يا رب البيت العتيق، أخرجني من خلق المطيق، إلى سعة الطريق، وفرج من عندك كربي، المثيق واكشف عني، كل شدة مطيق واكفني، ما أطيق وما لا أطيق، اللهم فرج عني كل همي وغمي واخرجني من كل حزني وكرب يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منزل القطن ويا مجيبة دعوة المضرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على خيرتك من خلقك سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وفرج عني ما قد راق به صدري وعيل معه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتية كاشف كل طر وبلية ويا عالم كل سر وخفية يا أرحم الراحمين وفوض أمر إلى الله إن الله مصير بالعباد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا مسهل الشديد ويا ملئن العديد ويا من هو كل يوم في أمر جديد أخرجني من حلق الضيق إلى وسع الطريق بك أدفع ما أطيق وما لا أطيق ولا أحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا واسع يا علي يا ذا الفضل العظيم يا واسع يا علي يا ذا الفضل العظيم أنت ربي وعلمك عظيم إن تمسسني بضر فلا كشف له إلا أنت وإن تردني بخير فلا رد لفاضي تصيب به من تشاء من عبادك. وأنت الغفور الرحيم اللهم صل على من منه شقت الأسرار وانفلقت الأعوار وفيه ارتقت العقائق وتنزلت علم آدم فعجز الخلائق وله تضالت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقا وحياظ الجبروت بفيض يماره متدفقا ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسدة لذاب كما قيل الموصوط، صلاة تنيق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وعجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم لحقني بنسبه وحققني بعزبيه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكره بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حمنا محفوفا بنصرتك نصرتك بي على الباطل فأدمغه وزجبي في بحار الأحدية وانشني من أوحال التوحيد فاغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها فاجعل الحجاب العظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع والمي تحقيق العقل الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع نداءي بما سمعت به نداء عبدك زكريا عليه السلام وانصرني بك لك واعيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك الله الله الله إن الذي فرى عليك القرآن لردك إلى معادك رب داتنا دا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا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 والصفات بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا حليم يا علي. أنت ربي وعيمك حسبي فنعم الرب ربي ونيعمل حسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام والأوهام الساتر للقلوب عن مطالعة الغيوب فقادبت لي المؤمنون والزلزل زلزالا شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَغٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا فَثَبِّتْنَا وَانْصُرْنَا وَسَخِّرْ لَنَا هَذَا الْبَحْرَ كَمَا سَخَّرْتَ الْبَحْرَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَسَخَّرْتَ النَّارَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَ وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الجن والشياطين لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو في العرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كاف ها يا اي صد كاف يا يا ص اول سمنا فانك خير الناسرين وافتح لنا فانك خير الفاتحين واغفر لنا فانك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير واحد وارزقنا فإنك الخير رازقين واهدنا ونجنا من القوم الثالمين وهبنا نارحا طيبة كما هي في علمك منشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبدالنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاعما في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه عدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المطيء ولا المجيء إلينا ولو نشاء لضمسنا على أعين فاستبهوا السرار فأنا يبسرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مطيا ولا يرجعون يا سيم والقرآن الحكيم إنكلا الأمر سديد على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم يُدرى قوم ما يدرى آباؤهم فمغافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغنانا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين يديهم سده ومن خلفهم سدان فأوشيهم فهم لا يبصرون. شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعمت الوجوه للحي القيوم وقد خاف من عمل ظلما طاسي حاميم عن سيقا برج البحرين يلتقيان بينهما برزه لا يبغيان حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم كم <حق> الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ضد لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيتاننا ياسين سقطنا كافى يا عين صاد كفايتنا يا عين سينقاف حمايتنا يا فسيكفي كوم الله وهو السميع العليم فسيكفيك الله وهو السميع العليم فسيكفيك الله وهو السميع العليم ستر العرش مسؤول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول لا يقدر علمنا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في ذوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو الله مخير حافظا وهو ارحم الراحمين فالله مخير حافظا وهو ارحم الراحمين ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبنا الله لا اله الا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله ولا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله ولا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسم الله الذي لا يورم عسمه شيئا في الأرض ولا في السماء. وهو السميع عليه. بسم الله الذي لا يورم عسمه شيئا في الأرض ولا في السماء. وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alalihi sahbihi